حصرياً حصري على, على موقع الشيخ, الشيخ ياسر, ياسر بن راشد الدوسري. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ألوان أحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبدر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطاه أنت الملك لا شريك لك والواحد لا ندلك كل شيء هارك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنا حفيد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 وأنت الرؤوف الرحيم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد كما نقول ولك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وسره لك الحمد أولا لك الحمد آخرا لك الحمد ظاهرا لك الحمد باطنا سبحانك لا نحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكنا كلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا لا تأخذنا إن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 ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا عبدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاءك ماض فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزكك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 إلى جناتك جنات النعيم اللهم ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين إلهنا وسيدنا يا ربنا ويا طنا هدأت العيون وهجعت الجفون وغارت النجوم وأنت حي قيوم يا صاحبنا عند شدتنا ويا مؤنسنا عند وحدتنا ويا حافظنا في نعمتنا ويا ولينا في أنفسنا ويا كاشف كربتنا ويا مستمع دعوتنا ويا راحم عبرتنا ويا مقيل عثرتنا يا مقيل عثرتنا يا إلهنا بالتحقيق ويا ركننا الوثيق ويا مولانا الشفيق اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلىانيتنا نحن الفقراء بين يديك نحن المقر المعترفون بذنوبنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسمه ورغم لك أنفسه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 الصف ويا عظيم المن يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا يا الله تشوي خلقنا بالنار اللهم إنا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار اللهم وأعتق رقابنا من النار اللهم وأعتق رقابنا من النار يا رحيم يا السماوات والأرض يا علام الغيوم يا ذلمن والانعام، يا رحيم يا يا رحيم يا ودود زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا ومن فضلك سألنا نرجوك رجاء الخائفين رجاء من كثرت ذنوبنا وقلت حسناته وألجمته خطايا جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا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 ننا ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم واجعله حجة لنا لا علينا اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم تقبل من الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثى اللهم واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر اللهم وجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر وينال ما فيها من الثواب والأجر اللهم وجعلنا من يوفق لقيام ليلة القدر وينال ما فيها من الثواب والأجر اللهم وجعلنا من عبادك المقبولين ولا تجعلنا من المر صو دين الخاسرين اللهم واجعلنا ممن صام وقام رمضان ايمانا واحتسابا وممن يقوم رمضان ايمانا واحتسابا اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعياذ من نيرانك اللهم ولا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا التعب والسهر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم واجعل الخير أعمالنا خواتمها اللهم واجعل الخير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضٍ عنا اللهم توفنا مسلم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 أغنيته عنا اللهم وأغف قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار يا عزيز يا غفار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموت المسلمين اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفواً وغفرانا اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفواً وغفرانا اللهم وخص منهم الآباء والأمهات اللهم وخص منهم الآباء والأمهات اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم واجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيقم لاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل من قامنا اللهم يا هازم الاحزاب ويا منزل الكتاب ويا مجري السحاب اللهم وانقل امه الاسلام من اللهم وانقل امه الاسلام من الضعف الى القوه ومن الذل الى العزة ومن الفرقة إلى الجماع ومن حب الدنيا إلى حب الآخرة اللهم وعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداءك عداء الدين اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك اللهم إنك ك ترى الظالمين وما يفعلون، وتعلم سرهم وما يكذلون، وتعلم علانيتهم وما يبطلون، إله لا طال ليل الظالمين. اللهم وعليك بمن طغى وبغى اللهم وعليك بمن طغى وبغا وتجبر واعتدى اللهم اكفناهم بما شئت اللهم انا ندراء بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم وام بلادنا وبلاد المسلمين من لباس الأمن والإيمان اللهم وأصلح نساءنا ونساء المسلمين اللهم وأصلح نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة اللهم واجعلهن هاديات مهديات غير ضالات ولا مضلات اللهم وارزقهن الحشمة والعفاف واجعلهم بالصحابيات مقتديات واجعلهن مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات اللهم وأصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم واصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم وانقلهم من الهوى إلى الهدى اللهم وانقلهم من الهوى الى ومن البدعة إلى السنة ومن حب الدنيا إلى حب الآخرة اللهم آمنا في أوطاننا ووفق لات أمورنا لكل ما تحب وترضى اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى اللهم وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحضه عليه. اللهم وارزقه حب الخير وأهله اللهم وأبعد عنه الشر وأهله يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وارحم من بنا هذا الجامع اللهم وارحم العاملين والعاملات في هذا الجامع اللهم وارفعهم في علين اللهم واكتب أجرهم يا رب العالمين اللهم من بذل ماله أو جاهه لإقامة هذه الشعيرة اللهم فبارك له في ماله وولده اللهم واجعل ما قدمه ظلا ضليلا يوم يلقاك يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فبتدئنا اللهم إنا نعهد برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خصريا على موقع الشيخ, الشيخ, الشيخ ياسر, ياسر بن راشد الدوسري